Book 2 98. 98 98 Složené spojky Cesta byla sice hezká, ale příliš namáhavá. صحيح أن رحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا صحيح أن الررحلة كانت جميلة إ أنه كانت متبة جدا على بالبر صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا.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 Pojede buď autobusem nebo vlakem. Sej u sefiro bas aubil kitar. Sej bas au bilkitar. Přijede buď dnes večer, nebo zítra ráno. Seati immal yaum gadan backiran. Seje gadan bákyran. Bude bydlet buď u nás, nebo v hotelu. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. ملوى يكش بانيلسكي، تاك انجليتسكي. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. جلا يك في لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن في كما في لندن. إنها تعرف إسبانيا كما ايضا تعرف كما أيضا إنجلترا على إيريني. إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً. إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً. يا على إينتليجنتني. إنها ليست فقط جميلة بل أيضاً ذكية. إنها ليست فقط جميلة. بل أيضا ذكية ملوهي نين نميسكي على إي فرانسوزكي إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية نأمي هرات أني ناكلافير أني نا لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الغيتار. نامي تانصوات أني فالشيك أني سامبو. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. نما أمرات أني أوبرو. اني باليه لا أحب الاوبرا ولا الباليه لا أحب الاوبرا ولا الباليه چيم ريخلي بوديش براتسوفات چيم دريف بوديش كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعة اكبر كلما انتهيت منه باكرا Čím dřív přijdeš, tím dřív můžeš jít. Kollema atejte ačtara ba kiran, kollema qadirt a n tžhab ačtara ba kiran. Kollema ateit ačtara ba kiran, kollema qadirt a n tžhab ačtara Čím je člověk starší, tím je pohodlnější. Kollema tquadma al maru fi al umr, kollema rida. كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا